نحبك احنا وصوت بينا يعتلي يا حسين الغيرك احنا ما نحب يدور اسمك يا حسين ويدمه يلي حبك بيه ينبض كل قلب نعطش ومن نذكر اسمك نرتوي انت كوفر زمزمك كلش عدد انكسفت الشمس بحزنها منطحت وانت شمسك ابت لا ما تنحجب انت نور الله صرت على الارض والتوسل بيك لله يقترب انت حب الله يعني انت الصراب واللي كرهك ما عبر ظلم الطرب اش يحسب جروحك لريد بكربلاء جرح ينزف جرح وجروح التصب جرح سلب العيلة لو حرق الخيم لو جرح متن العقيلة اللي انضرب لو ذبح عبدالله وشكوه في الكفي لو خدر سكنه وعليك اش قصعه وعلت السجاد ودموع التسير لو دمال أكبر السالع للتروب لو دمال السالع للتروب